كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب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 الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من ذبائح الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونه لا تعلمونهم. وماتوا في قوم شيء في سبيل الله وفايليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله